وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوتوا عتوا كبيرا يوم يرون لا يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين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 فورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشق السماء بالغمام ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة, ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن حط لن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذور